فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 تزك وَذك رَسمن رَبّ فَصَّ بللتُفرون حياتةَ الدُّيا وال آخرِةُ خَرُ وَأَبق إ هذالَ في الص فيعون صُ